إ ذ ا ع ة بريدة, بريده تقدم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين افضل ما يرسم بالبنان حمد لله دائم ا ل إ ح س ا ن ثم ص ل ا ة ربنا الرحمن على محمد علي الشان واله وصحبه من شيدوا آ ث ا ر ه ودينه قد أ ي د و ا وبعد عباد الله فاتقوا الله فنعم المتقى والمرتقى ونعم ا ل ع ا ق ب ة و ا ل ع ا ق ب ة واللقيا في ج ن ة ا ل م أ و ى أ ي ه ا المسلمون ت أ ت ي الاجازات و أ و ق ا ت الراحات وتاتي الاجازات ا ل ص ي ف ي ة والعطل الزمانيه و إ ذ ا النفوس تبتهج وتشرق أ ن و ا ر ه ا وتمتزج نعم إ ن ه فرح المناسبات والزواجات وتوفيق الشباب والفتيات فما أ ج م ل ه ا من لحظات وليال ي سعيدات الزواج أ ي ه ا ا ل ا خ و ة آ ي ة من آ ي ا ت الله و س ن ة من سنن انبياء الله وبه عمار الكون و ا ل ر ا ح ة والسكون والعون مطلب ا ل ر ا ح ة ا ل ن ف س ي ة و ا ل ح ي ا ة المطمئنه مصالحه ك ث ي ر ة ومنافعه و ف ي ر ة تعم به ا ل س ع ا د ة ا ل إ ن س ا ن ي ة وتشرق به ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة وتخرج جيل ا ل ذ ر ي ة وصلاح ا ل أ س ر ي ة تصان به ا ل أ ن ظ ا ر وتحفظ به الفروج عن التطنع عن التطنع الى الحرام والدمار لا سيما ونحن نعيش أ ز م ة ش ه و ا ن ي ة وقنوات ومنتديات عنكبوتيه تدعو الى ا ل ر ذ ي ل ة وتنشر ا ل ف ا ح ش ة ا ل س خ ي ف ة ليس الحديث عن الزواج و آ ث ا ر ه فمنافعه لا يلحق له غباره بقدر أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ما نحمد الله على زواج شبابنا وفتياتنا ت أ ت ي الاجازات و ت أ ت ي تلك الدعوات والبطاقات هنا وهنا وما هو آ ت ف ن س أ ل الله لكل شاب و ش ا ب ة ومتزوج و م ت ز و ج ة أ ن يجمع بينهما بخير ويحفظهما من كل أ ذ ى وضير و أ ن يوفق المتزوجين ويصلح لهم ا ل أ ز و ا ج والبنين إ ن الزواج ن ع م ة وموده ت و و ر ح م ة ودرع وحصن و ج ن ة تقام الحفلات وتدعى له الفئام ويتواصل القريب والبعيد ويتصل ا ل أ ق ا ر ب ويجتمع الشمل ويتبادل الناس السلام ويرتبط الجميع وتعلوهم ا ل ف ر ح ة وترمقهم ا ل م س ر ة وتعلوهم ا ل ب ه ج ة الكل صغارا وكبارا رجالا ونساء يعلن النكاح ويشعر بالفلاح ويوضع له و ل ي م ة كما جاء عن المصطفى وتبتهج النفوس بالدعاء وترسم الشفاه على ا ل أ ف ر ا ح تلك ا ل ا ب ت س ا م ة و د ع و ة الاله فهنيئا لزواج كان على وفق ا ل ش ر ي ع ة ملتمسه ا ل ه د ي و م ن ا ب ي ع اجتماع والتئام وارتباط والسلام دون إ س ر ا ف أ و تبذير أ و غلاء مهور وتعسير بعيدا عما يكدره من المنكرات ويشنوبه من المخالفات فهذا الزواج السعيد ل ل ح ر ي بالقبول و ا ل ع ق ب الرشيد والتوفيق والتسديد والولد البار المجيد هذا وفي بعض الحفلات من السلبيات وبعض الزواجات من المخالفات مما قد تعرقل الزواج وتزج به الى ت ع ا س ة وازدواج وتفكك واختلاف ونزاع و إ ج ح ا ف فمن ا ل آ ث ا ر ا ل س ل ب ي ة وتعانى منه ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة غلاء المهور وارتفاع الصداق و ا ل م س ا و م ة عليه والمباهاه به وصارت ا ل ف ت ا ة ك أ ن ه ا س ل ع ة ت ج ا ر ي ة والشاب يحمل ديونا ماليه ناهيك عما يتبع المهور من قصور ب ا ه ظ ة وفنادق ع ا ل ي ة وقاعات غ ا ل ي ة وسفرات آكلة ومقدمات ق بل ا ل ل ل ل د خ و ع ا ئ ل ة بل آل الامر ان يكون العقد في قصور وفنادق و ك أ ن ه زوج لاحق ومن ا ل آ ز ا ر ا ل س ل ب ي ة و ا ل ز و ا ج ا ت ا ل ص ي ف ي ة ا س ت ج ا ر القصور والقاعات ل ل أ ف ر ا ح والمناسبات ب أ م و ا ل والاف من المئات قصدا للتفاخر والمباهات والتكاثر وتحمل اعباء ذلك من ديون و أ ق ص ا د فيبقى العمر دون انتهاء سداد ولهذا تخلف كثير من الشباب بسبب غلاء وسكن الدور فتراكم عليه ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ق ص ا د وسوء الحال فلا بد من مد العون لشبابنا تيسيرا وتسهيلا ومهرا وتاثيثا ولفتياتنا تزويجا وعدم عضلهن و ت أ خ ي ر ا ومن المنكرات في المناسبات والحفلات ا س ت ج ا ر المغنين والمغنيات واحضار, وإحضار الفرق ا ل غ ن ا ئ ي ة و ا ل ط ر ب ي واللهو ي والموسيقى والمعازف ا ل ش ي ط ا ن ي ة وطلب فرق ا ل ن ناهيك بأن س ا هؤلاء ا ئ ي ة ل م ط ر ب ي ن و ا ا ل ر ق ص ي يأتون ن أ و ب م ا ل خيالية و أ س ع ا ر باهظة ئ ي م ا وكذا ل ة حضور غ ه و ا ل ن ي ا ت والراقصات ب أ ص و ا ت ع ا ل ي ة وسهرات م ا ج ن ة وساعات من الليل م ت ا خ ر ة ونساء ع ا ر ي ة اهكذا تستقبل ن ع م ة الزواج حتم ا ل م ع ص ي ة وسوء المنهاج مما ق ي م ة ف ر ق ة تزوج م ج م و ع ة وتخرج أ س ر ه والبعض يجلب ا ش ر ط ة غ ن ا ئ ي ة و أ ج ه ز ة ت س ج ي ل ي ة فلا تسمع إ ل ا نهيق وزعيق وصخب ونعيق نعم ا ل إ س ل ا م أ ب ا ح الضرب بالدف للنساء خ ا ص ة ن ا ب د ل إ لإبدا ب د ا ء الفرح والسرور و إ ع ل ا ن النكاح والحبور بعيدا عن الحرام والشرور والطرب واللهو ا ل م أ ب و ر ش ر ي ط ة ان يكون بين النساء ومعزل عن الرجال و أ وأصوأ ص و ا ت في محيط النساء دون غناء يكدر الحال ومن السلبيات أ م ة العطايا والخيرات التصوير و ا ل إ س ر ا ف فيه وعدم احترام ا ل آ خ ر ي ن وكبار السن والحاضرين فمن كان له وجهة نظر فليكن في نطاق محدود وزمن معدود لا من كان نظر نطاق أن ذلك لا الدخول الخروج له وجهة يساب حتى حتى تنفق انفاسك في الولوج فتذهب معه أ ه ب ة الاجتماع وتبادل الحديث و أ ط ر ا ف السماع ومن السلبيات في الحفلات عدم التوقيت المنظم والتحديد المقنن المحكم للذهاب واللياب والطعام والشراب وحبذا ان يكون هناك مقترح ي ترسم على ب ط ا ق ة ا ل د ع و ة تناول الطعام ب ا ل س ا ع ة والحضور والانتظام حتى يعذر ا ل م ت أ خ ر ويحترم المتقدم ويحافظ على الاوقات فلا تنهب ساعات بدون ف ا ئ د ة فاحترام الاوقات دليل على الرقي ونماء الحضارات والحفاظ على اللحظات أ م ا أ ن يجلس المرء طول ليله وساعات م ت ع د د ة لتناول و ج ب ة فيذهب من وقته أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ذلك فهذا قد أ ه م ل عمره وضيع وقته ومن ا ل آ ز ا ر أ ي ه ا ا ل أ خ ي ا ر ما يحصل من اختلاط بين الجنسين ب ح ج ة الفرح و ر ؤ ي ة النساء ومصافحتهم وهذا من حبائل الشيطان و إ غ و ا ئ ه ل ل إ ن س ا ن ومن منكرات ا ل أ ف ر ا ح أ م ة الخير والصلاح ما ينتشر بين أ و س ا ط النساء من ا ل أ ل ب س ة ا ل ع ا ر ي ة و ا ل ض ي ق ة ا ل م ش ق و ق ة ا ل م ف ت و ح ة و ا ل أ ل ب س ة ا ل ش ف ا ف ة ا ل ر ق ي ق ة و ا ل أ د ه ى و ا ل أ م ر البنطال والجنز امام الرجال وكذا البسه الصغار من ثياب قصيره و أ ك ت ا ف بارزه و أ ح ج ا م محدده وعباءات مطرده و أ ط ي ا ب فواحه وهذا مما يندى له الجبين في حفلات ا ل أ ع ر ا س من موضات ف ا ض ح ة و أ ج س ا د باديه وثياب ض ي ق ة و أ ج س ا م والبسه ش ف ا ف ة وبعض النساء أ و بعض ضعاف الرجال يحتج ب أ ن هذا انما هو بين النساء إ ل ى غير وهذه ح ج ة و ا ه ي ة فيجب عليها أ ن تتستر كسترها عند محارمها ولا يظهر إ ل ا ما يظهر غالبا من لباسها فعلى الرجال ا ل غ ي ر ة على محارمهم ونسائهم وعدم الذهاب إ ل ى زواجات م ش ت م ل ة على محرمات ومنعهن الحافلات الماجنات قلت ما سمعتم و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو التواب الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله هذا ومن المنكرات في حفلات المناسبات الجلوس على ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة فتجد من يجلس الساعات بانتظار الطعام والماكولات وهو ينهش في عرض الغافلين والغافلات و غ ي ب ة الاخرين بل ربما لا يمر أ ح د عليه إ ل ا ويتكلم فيه فالواجب أ ن تكون مجالسنا وحال, وحال انتظارنا لما يعود علينا نفعه في ديننا ودنيانا دون سوء ظن وتقويم وتجريح وكذب وتزوير وتلميح ومن ا ل ا ث ا ر ا ل س ل ب ي ة على ا ل أ و ل ا د والذريه تخصيص دعوات الزواجات بالرجال و إ خ ر ا ج ا ل أ ط ف ا ل وقد بوب البخاري باب ذهاب النساء والصبيان إ ل ى العرس ثم ساق بسنده على نسق ل أبصل النبي نساء عليه وسلم قال م إ ي ه بهم وقال الله م فرحا وقال اللهم انت اللهم أنتم من احب الناس ا ل ي اللهم انت من احب الناس إ ل ي ك وبالصغار وفرحهم البريء وابتساماتهم ا ل ج م ي ل ة يكتمل الزواج والابتهاج ولهذا لما سن أ ن ا س س ن ة س ي ئ ة الرجاء عدم اصطحاب ا ل أ ط ف ا ل ق ب ل ه م من سن س ن ة ح س ن ة الرجاء اصطحاب ا ل أ ط ف ا ل أ و بصحبتهم تكتمل الفرحه بين الرجال فرويتهم للكبار ومصافحتهم、للرجال. واحترام للكبار الكبير للرجال والتعارف والتواصل من جميل المطالب ودعواتهم وبراءتهم فلا للمرء الله ربما يدركهم ربما بارك ا في ز ومن ا والحضور بحضور صغارنا وأطفالنا ج ج بحضور ف ل ولا و زواجاتكم بحضورهم وقربوهم ا تبعدوهم م السلبيات في المناسبات أ ن من حضر زواجا فيه منكر يجب عليه عدم حضوره إ ن كان لا يستطيع إ ز ا ل ت ه وانكاره وإن كان ومن ل عليه ل فيجب حضوره وإن ي ك ر ولم يقم فهو يقم شريك في الافات و و ز ر ل والراضي بالذنب إ ث ن ك ل ل ه ومن ا ا آ ف ا ل خ ط ي ر ة ت ض ي ع ص ل ا ة الفجر مع الجماعه فتجد من ي س ر طوال ليله في مناسبته ثم إ ذ ا قرب الفجر نام عن صلاته وهذا منكر وخيم وفعل ذميم ومن الحوضات في فروط الدعوات وجود الدعوات و أ س م ا ء الله و ا ل آ ي ا ت وهذا لم يكن معهودا عن سيد البريات فحبذا ووجهه نظر عدم وضع أ د ع ي ه ولا آ ي ا ت ل أ ن ه ا تؤخذ وترمى دون م ح ا ف ظ ة و ص ي ا ن ة وجدوى والدعاء للمتزوجين, والدعاء للمتزوجين الثابت عدد عند رؤية ا ل م ت ز ومن ج أو ا ل ت ومقابلته للسرور عليه ودعوات ز و للسرور ج ة إدخالا عليه ب و ي إليه ة لا ك منكرات ا ي ص ع على الأوراق الآفاق وينشر في ومن في ن م ا ل أ ف ر ا ح السفر إ ل ى بلاد الكفر الصراح وتقليب ا ل أ ب ص ا ر في ر ؤ ي ة آ ث ا ر الكفار ما يسمى شهر العسل, العسل فبدل حمد ا ل ل ه ا ل أ ج ل م ع ص ي ة الله والجلوس بين أ ع د ا ء الملل فسافر وتمتع بالمناظر لكن في حدود ا ل أ و ا م ر واجتناب الزواجر وكذا من منكرات ا ل أ ف ر ا ح بالاثم والجناح دخول الزوج على زوجته أ م ا م النساء وعلى ا ل م ن ص ة يكون اللقاء وكم في هذا من الفتنه والبلاء ومن المنكرات ا ل ش ن ي ع ة والمخزيات ا ل ف ظ ي ع ة التقاط صور النساء في الحفلات وتصويرهن من قبلهن أ و غيرهن ب ح ج ة الفرح والتذكار والمرح وفي هذا من ا ل أ خ ط ا ر ا ل ع ظ ي م ة والجرائم ا ل ك ب ي ر ة والتفككات الاسريه ع ر بتصوير ي فكم حصل ل ن ا ء عن علم منهن, منهن أو غ ي علم من مفاسد وتهدم, وتهدم ب و و ق ط ي ع ة رحم فالحذر من دخول الكاميرات والجوالات في محيط النساء والمناسبات فالتقنيه أ ص ب ح ت ذ ك ي ة تلتقط الصور بدون إ ح س ا س وعلم وشعور و إ م س ا س وما أ ج م ل ما يصنعه المحافظون يمنع دخول الجوالات ا ل ذ ك ي ة فينبغي الحزم في هذا الباب وسد النوافذ والحجاب والمنع التام واخذ الحيطه ف ا ل ف ت ن ة بتصوير النساء عظيمه ة ومن ذلكم ل ل حفظني ا وإياكم للكوافيرات والنقاشات وقد الذهاب الفتاة تمكز الفتاة من الزمان للأصباق برهة من وقد ا ا الأموال الباهضات ل ل أ و ودفع و ن يزيد الطين بله ا ل التقاط الصور وهي على هذه ا ل ح ا ل ة وفي معامل النساء خ ا ل ي ة ب ح ج ة أ ن ه ا ل ي ل ة العمر فيغيب عن ا ل أ ذ ه ا ن ما يحصل من اثم وكدر وافتنان هذا وحصنوا زواجاتكم برضاه وحفلاتكم بمراقبته وتقواه و أ ن ت م تعيشون في هذه ا ل أ ز م ا ن في أ ز م ا ن النكبات وتسلط ا ل أ ع د ا ء فاشكروا الله واتقوه واطيعوه وصلوا وسلموا على عبده ومصطفاه ورسوله ومجتباه ه ذ اللهم و أ أ س ا ل ا ل ك رب اعز ل ص ينصر ر أنصار العظيم وإياكم اللهم يعلي كلمته وأن يجعلني وأن من أنصار دينه وشرعه ع دينه دينه من وأن وأن ا ل إ س ل ا م والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم وفق المتزوجين بتوفيقك اللهم وفق شبابنا وفتياتنا اللهم وفقهم بتوفيقك يا رب العالمين واجمع بينهم بخير ي ا أكرم ا ل أ ك ر م ي ن و ا ح ف ظ ه م م ن ش ر الشياطين و ع ي ن ا ل ع ا ئ ن ن ي وكيد ا ل ك ا ئ د ي ن و م ا ل ح ا س د ي يا ن ا رب ل ع ا ل م ي ن اللهم ي ا حي يا ق ي و م يا ذا ا ل ج ى ا ل إ ك ر ا م ا ل ل ه م انصر ع خ و ا ن ن اللهم في سوريا ا انصرهم على ا ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم ق و م ا م ع ت د ي ن ا ل ل انصرهم على القوم ر ا ا ل ح ا ق د ي ن ا ل ل ه م ي ن ص ر ه اللهم م منصرهم. اللهم أ ن ص ر ه م اللهم ايدهم اللهم احفظهم واكلاهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يوم قل الناصر اللهم اشد أ ز ر ه م ووحد ص ه و ف ه م واجمع كلمتهم و س د رايهم ورميهم اللهم صوب سهامهم على اعدائك واعدائهم ا ع د ا ئ ه م يا رب العالمين اللهم قو ي ايمانهم اللهم انشر امنهم اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وداو ي جرحاهم وكل مصابهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم وصن اعراضهم يا رب ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا مسبب الاسباب مسبب مجرية ويا مجري السحاب. ويا هازم الأحزاب. اهزم اليهود المعتدين والرافضة الحاقدين. اللهم ح ز ا اهزم ا ب عليك ت د ي ن و ا ر ا ا ا ف ض ة ل ح ق د ن اللهم ل ع ي بهم ب ش ا ا ر ومن ن أ ع وأعوانه ا ه ل ل عليك بهم ف إ ن ه م لا يعجزونك اللهم عليك بهم فانهم إ ن ه م ل ي ع ج ز و ك ا ل ل ع لا ي ك بهم فإنهم ل يعجزونك اللهم ارحم إ خ و ا ن ن ا المؤمنين والمؤمنات اللهم الطف ب إ خ و ا ن ن ا المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لاخواننا المؤمنين والمؤمنات يا رب الارض أ ر ض و ل س م ا ا يا و ت ب ا ل أ ر والسماوات يا من الملك ملكه و ا ل أ م ر أ م ر ه يا من يدبر خلقه يدبر ا ل أ م ر من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اشف مرضانا و ر ح م موتانا وتول أ م ر ن ا اللهم امنا في دورنا واوطاننا و ا ص ح ن ا ا ل ح ائمتنا وولاه امورنا ووفق ولاه م و ر ن ا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم اجعل ايامنا القادمه خير من أ ي ا م ن ا ا ل م ا ض ي ة انسا وانشراحا أ م ن ا و إ ي م ا ن ا ص ح ة و ع ا ف ي ة و ت ق ا يا ذا الفضل والجود والمن والعطاء اللهم ثبتنا على ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة واحنا على ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة واحنا في ع ا ف ي ة وامتنا في ع ا ف ي ة واحشرنا في ع ا ف ي ة و أ د خ ل ن ا ا ل ج ن ة في ع ا ف ي ة اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا يا ارحم الراحمين وموتى المسلمين يا اكرم الاكرمين اللهم يا حي يا قيوم يا جلال والاكرام اغفر لوالدين كما ربنا س غ ا ر اللهم اغفر لوالدين كما ربنا س غ ا ر اللهم اغفر لهم ا ر ح م ه م وتجاوز عنهم اللهم من كان ك ا ن منهم موجودا فمتعه ب ا ل ص ح ة من النار واجمعنا به في دار الأبرار يا ل عزيز وافسح يا غفار يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح ص د ونور ر ا ن و قلوبنا واغفر ذنوبنا و أ ف ل ح ازواجنا و أ و ل ا د ن ا وتول أ م و ر ديننا و ي سبحان ر مور ديننا ودنيانا واهدنا ديننا ل ل س ي والطريق الأسلم يا ل الأقوم الأسلم الجلال والإكرام ذا س ب ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين